للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قَلَّ منه أو كسر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ ثَرْزُ قُوَّهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَمْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرْيَةً ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ سَلِّيَ اتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلاً سَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى فُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَ وَسَيَصْلَوُنَّ سَعِيرًا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقت نتين فلهن سلسى ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرسه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه مه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا